وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرها فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما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 أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا مضبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه